الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله واصحابه أجمعين <تصفيق> كنا في باب الرعاة فانتهينا منه باب الرخصة في ترك الوضوء باب الوضوء من المدن صحيح الحمد لله والسلام اللهم اني ارفع وجهي الى ربك و الله و الله عليه وسلم هذه بر الذاكر من عنده او الذي ما ذا عليه علي قال الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء من المذي يعني هذا باب وجوب الوضوء من المذي والوضوء بضم الواو والفعل وبفتح الواو الماء المعد لذلك والمذيو هو ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار يخرج عند الملاعبة أو التذكار إذا راعب الرجل أهله أو أمته خرج منه سائل الرقيق هذا السائل الرقيق ينقض الوضوء ويجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل فحكمه فحكم البول إلا أنه يجب غسل الذكر منه كله يجب غسل الذكر منه كما سأل المقداد بن الأسود سأل أو سأله علي رضي الله عنه فقال له اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي وأنا أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني كما في رواية البخاري وهذا فيه أن الجماع وما يتعلق به لا ينبغي ذكره مع وجود أحمائه إذا كان حموك موجود تستحي أن تذكر ما يتعلق بالجماع فهو استحى وهذا حياء مشروع ولا مذموم هذا حياء مشروع قال فأمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن المقصود يحصل بسؤال علي بسؤال المقداد ويكفي ذلك فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك جاء في رواة البخاري قال يا رسول الله الرجل منا يصيبه المذيء ماذا عليه وقال له علي وقال لي وقلت لي له بس قال لو قال علي ما في فائدة من من التوكيل في السؤال زلو وكلك ما في داعي تقول قال لي وقل اسأل أنت ويحصل الجواب وبذلك تحصل الكفاية نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء النضح هنا بمعنى الغسل فليغسل فرجه بالماء المعنى كده وليس مجرد الرش لأن النضع يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل وهنا المراد به الغسل فلينضح فرجه بالماء يعني يغسل فرجه بالماء وليتوضى وضوءه للصلاة ليتوضى في علم ضارع اقترن بلا من الأمر فمعناه الأمر ويتوضى وضوءه للصلاة يعني يتوضى وضوءا شرائيا يستفاد من هذا الحديث وهذه القصة فوائد منها أن الحياء منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذمو طيب الحياء في العلم مذمو يعني يترك السؤال حياء ده مذمو أما يسأل ولا يأخذه الحياة في العلم هذا ممدوع فاعل ممدوع فاعله فينبغي للمسلم أن يصده الحياة عن التعلم وفيه أنه لا ينبغي ذكر الجماع وما يتعلق به عند أحماء الرجل الحمو أنتم عارفين الحمو يعني النسيب في النسامة وأنا أتكلم في هذه الأمور وفيه جواز التوكيل في السؤال وأن العلم يحصل بالتوكيل التوكيل واحدة ما في مان وفيه أن من طرق التعلم السؤال على ابن أبي طالب السؤال بأي, بأي طريق انلت هذا العلم الكثير فقال بلسان سؤول وقلب عقول إذن السؤال أحسن الطرق في التعليم في التعلم ولذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه وفيه أن المذي نجس المذيو نجس والمني فيه خلاف عندنا في المالكية نجس وعند الحنفية نجس وعند الحنبلية أو الحنابلة طاهب وعند الشافعية طاهب ماذا الناس يسمع هذا أول مرة أقول لك المني كمان طاهب قال بطهرته الإمام أحمد والشافع والإمام أبو حنيف قرب يقول طاهب قال هو نجس خفف فيه لما وجد في أحاديث فيها فرق كان رسول الله يفركه يصلي فيه وقالت عايشة كنت أفركه انثوي رسول الله وهو يصل فأبو حنيفة وجد هذه الأحاديث تدل على الطهارة لكن ما جزم بالطهارة لكن قال هو نجس لكن خفف والإمام أحمد الشافع قالوا طاهر لأن أصل الإنسان هو ولا لا وإذا كان هو أصل الإنسان طاهر فكيف يكون أصله نجس وهو طاهر لكن المالكية قالوا نجس وقالوا الدليل على نجاسته قالوا أنه يقتسل منه والغسل ليس من المني إنما هو من الجناب كوصفه وقالوا لأنه خرج من مخرج البول فيكون نجس الحتة دي بيطلع منها البول وبيطلع منها المني ولذلك يكون إيش نجس لاتحاد المخرج البول نجس مخرج واحد وكذلك المني من نفس المخرج فوجب أن يكون نجس والمدي من نفس المخرج نجس والودي من نفس المخرج لكن اعترضوا عليهم بقوله تعالى اعترضوا عليهم باعتراضات كثيرة ليس المقام مقام التفصيل فيها وفيه الوجوب وده محل للشاهد من الباب فيه وجوب الوضوء من المذي المني يوجب الغصب لكن المذي يوجب ايش الوضوء بعض الناس اي حيات خرجت من القضيب ومن الذكر يقول لك نغتسل ما بيفرق بين المذي وشنو والمني المني يوجب الغصب والمذي يوجب الوضو الإمام مالك ساق القصة دي كلها لبيان أن المذي يوجب الوضو بس أما كونه نجس هذا الزيادة وكونه يستحي الرجل ينبغي يستحي من يعني أحمائه ونسابته ولا يذكر مسائل الجماع بحضرته هذا أيضا زيادة على الترجمة وكون السؤال يحصل به العلم وأنه من أوسع طرق العلم هذه أيضا من الأحكام المستفادة من القصة ويقول هذا من قول عمر رضي الله عنه اعتبر موقوف قال اني لاجده ينحدر مني مثل القريزه القريزه يعني الودعه انه سائل ابيض رقيق فإذا وجد ذلك أحدكم في اليقصر ذكره وليتوضى وضوءه للصلاة حديث عمر بن الخطاب أو أثر عمر بن الخطاب في معنى الحديث المرفوع من طريق المقداد ابن الأسفل الذي هو من رواية جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فأجابه إذا وجدته فقص الفرجك وتودع وضوءك للصلاة ضعيف لا يثبت عن ابن عمر وإن كان معناه صحيح سعيد بن المسيق وهو حديث مقطوع والحديث المقطوع هو الذي قاله التابعي ولم يقل فيه قال رسول الله فيكون فتوى لمن؟ للسعيد وفتواه هذه تخالف ظاهر النصوص المتقدمة والآثار الصحيح يخالف حديث المقداد بن الأسود ويخالف أيضا اثر عمر بن الخطاب والفتوى ولو كانت من تابعي إذا خالفت المنصوص عن رسول الله أو عن رجل من أصحاب رسول الله لم يعلم له مخالف فتعتبر هذه الفتوى فتوى غير معتبرة وغاية هذه الفتوى أنه يقول له سأل على فخذي وأنه أصلي ما القطعة الصلاة ومعلوم أن المذي ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء فلا يجوز الاستمرار في الصلاة اهل سليمان ابن يسار التابعي سئل عن البلد سأله الصلف ابن زبيب عن البلد يجده في ثوبه فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه لا تشتغل به وهذا يحتمل من ماء ويحتمل من ايه من مذي او من بول شك الان في المصيب المالكية عندهم شك في الاصابة وشك في المصيب فاذا شك في الاصابة نضح فرد ثوبه يعني هل اصابت ثوبة شيء او او لم يصبه يرون أنه يكتفى بالنضح والرش شكاتنا أصابوا شيء أو ما أصابوا ترش وإذا شك في المصيب هو تأكد الإصابة لكن الشك في المصيب هل هو نجز أو طاهر هنا يقولون لا شيء عليه لا شيء عليه لان الاصل اضطهاب واذا شك في الاصابة وعدمها فانهم يحتاطون والقواعد العامة انه المفروض ما يفرقوا بين الامرين اذا شك هل اصاب الثوب شيء او لم يصبوا فالاصل انه لم يصب واذا شك في المصيب هل هو طاهر او نجس فالاصل انه طاهر فلا ينبغي التشاغل لا بالرش ولا بالغسل لأن الأفضل الطهارة في المسألتين لكن المالكين فرقوا بين الشك في الإصابة والشك في شنو في المصيب في المصيب دي أبوح عليكم ولا أنا توقعت فيه الشك في المصيب يعني الشيء الأصابة التوب ده موية زيت جاز نجاسة هو يشك في ايش في هذا الشي الذي اصاب الثوب هو متيجن انه في حاجة دخلت في التوب ده. لكن شابك هل هي طارق او لنجس دي اسم الشك في المصير. والشك في هو يشك في ايه هل اصاب الثوب شيء او لم يصبه ما أعطع شك بأنه أصابه شك مفهومة لا <تصفيق> العلم إذا تهيبته ما يخش في رأسك إذا تهيبته ما يخش في رأسك ما تقول صعب. صعب. صعب الشك في الإصابة والمصيب دي عبارات لغة عربية يعني كلام فوقها سعب لكن إن تفهم المضمون المقصود المضمون الشك في المصيب يعني هل هو من جنس ما يضر او من جنس ما لا يضر دي الشك شك, شك في, في المصيب وفي الاصابة ان تشاك هل التوب وصلوا شيء ولا ما وصلوا الفرق بيناتهم واضح والصواب في الكل انه لا يتشاغل به نقرأ باب آخر. الكامراء بيسيت وهو موجود والمذكر وقال هذا هو هذا الحديث رواه مالك من طريق عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزن أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان هو من مسي الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت بهذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله فذكره إذا مس حدكم ذكره فليتوظر هذه القصة فيها فوائد الفائدة الأولى استحباب المذاكر في العلم وأن الناس إذا جلس بعضهم إلى بعض ينبغي أن يتذاكروا في العلم في أي باب من أبواب العلم وأنه خير من أن يغتاب الناس أو يتكلموا فيما لا نفع فيه يذاكروا العلم فيقول هذا لهذا ما كم نواقض الوضوء فيقول كذا وكذا وكذا فيقول لا بل نقصت منها كذا وكذا وكذا فبالمذاكرة يستجمع المسلم ما عند صاحبه من العلم ويعطيه ما عنده من العلم فيحصل للطرفين تبادل العلم يعني مثلا كنت تذكر من نواقض الوضوء اربع نواقض فلما تذكرت تذكرت مع اخيك المسلم عرفت اشياء كنت تجهلها وتذكرت اشياء كنت انت ناسيها ففيه مذاكرة العلم وان العلم يستقر في القلب بالمذاكرة وفيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابع فعروع ابن الزبير ابن العوام مع فضله ومرتبته فإنه ما علم أن مساء الذكر يوجب الوضوح حتى تعلم ذلك ممن من مروان ابن الحكم وفيه ان المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل من افضل عروة ابن الزبير او مروان ابن الحكم عروة لان عروة صحابة ومروان تابع ومع هذا التفاوض في الرتبة والفضل كان عند المفضول الذي هو مروان ما ليس عند عروة فنأخذ من هذا الحديث والقصة خفاء بعض العلم على بعض الأكابع وفيه أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل وفيه أنه إذا قال الشخص لا أعلم بهذا فهذا لا يدل على انتفاء العلم في نفس الأمر هذه فائدة عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه قال ما علمت بهذا من القائد عورة ابن الزبير قال العلماء وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم كونك انت ما عرفته ما دليل على انه غير موجود بعض الناس اذا قيل هذا شيء واجب يقول لك ما علمت بهذا فصحيح انت ما تعلم هذا لكن عدم علمك بهذا الامر لا يدل على انه غير موجود لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم وفيه من الوفوائد ما الحديث لأجله ما هو هو أنما استذكر يوجب الوضو وهذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا واسع عندنا في مساب مالك مسى الذكر ناقض للوضوء بشرط ان يمسه بباطن كفه او بباطن اصابعه او بجنبيه ولو باصمع إن زاعد انحس بكلام ايش المالكية بباطن الاصابع بباطن الكف او بباطن الاصابع او بجنبين الاصابع ذاته عندها جنبتين ان لمسه بهذه الجنب نقض الودو من هنا نقض الودو. لكن ظاهر اصابعه وظاهر كفيه لا ينقض الودو يعني لو عمل كده طيب بيصمع سادس قال ينقض الودو بشرط انحس ما حسها مش الإيد البابية الأصبع الزائد منه. لكن الإيد كان حسّت أو ما حسّت كان قضى الوضو بعض العلماء قال ما استذكر لا ينقض الوضو نهاية لا بباطن الكفنة لا بباطن الأصابع ولا بشه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل ما تستعجل. لما سأله رجل فقال يا رسول الله مسست ذكري أو قال الرجل مست ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة بضعة مش بضعة بضعة على وزن نعبة بضعة منك يعني زي ما تمس نخرتك او اوضانك هو قطعة منك اذا كم مسجد اوضانك تنقض الوضع فمسك لذكرك كمسك لانفك او اذنك او اي موضع من بدنك المالكية وموافقهم احتجوا بحديث الباب من مسى ذكره فليتوضى حديث بسرة بنت صفوان والحنفية احتجوا بحديث طلق بن علي الذي مر علينا قبل قليلا إنما هو بضعة منك وقال بعض العلماء نجمع بين النصين جمعا لا يختلف الحديثان به ميدي فقال حديث بسر من مس ذكره فليتوضأ يحمل على اذا مسه بشهوة مسه بشهوة ما مس عادي مس بقصد اللذة ويحمى الحديث صلق بن علي على ما إذا مسه بغير شهو لأنه قال مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة وهل يمكن للرجل أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة لا يمكن وبهذا استمع الحديثان فينقض إذا مسه بشهوة ولا ينقض إذا مسه بغير شهوة وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ولعلنا نكتفي بهذا هو اكمال للباب في الدرس القادم ونتيح الفرصة لما قد من سؤالين او ثلاثة نعم نعم صدق نعم المس المكسود في الحديث والذي اختلف العلماء فيه هو المس المباشر اما وراء حائل هذا ما داخل معانا اصلا هذا لا يسمى مسا لا لغة ولا شرع ما ينقضوا إلا الناس كلها كانت ما عندها الصلاة ما سيعني مباشرة البشرة مع البشرة في أفكان حسن نفس السؤال ما سابقا. اي جاءت بعض الروايات جاءت في بعض الروايات ها حلق المسى هو حق وواحد بس يكون لشعوة او لغير شعوة فان كان بقفل اللذة ينتقد الوضوء ويلزمه الوضوء ينتقد وضوءه الاول ويلزمه اعادة الوضوء. وان كان مسى عادي لخاك بدون شعور كده معلي وضوء ها اسمعت ضويه لكن ما لا مثل ذكر الطفل لا انقضى الوضوح المالكية قالوا ان يمسى ذكر نفسي هل ما ذكر الغير من طفل او غير يغسل مفح ها الاليتان الاليتان الاليتان اذا مسهما ما ينقضى لو مسى الدبر لا ينقض الوضوح مسى الدبر لا ينقض الوضوح المالكي قالوا ولا بمسى انتييه ولا بمسى دبري وذكروا جملة من الأشياء التي لا تنقض الوضوح لأن الحديث جاء في الذكر خاصة في المذي مع نجاسة لا بده يزيله <تصفيق> إذا كان مريد للصلاة يعني. أما إذا ما مريد للصلاة ممكن يأخر ولكن عشان ما ينسى أحسن يغسل الذكر وبعدين يتوضى ويتهيئى للصلاة لكن إذا غسل ذكره وما توضى ولما جاء وقت الصلاة توضى آخر سؤالي ماذا <تصفيق> قال ما الفرق بين المذي والودي عندنا مني ومذي وودي والهادي أستاذ نكمل لكم كلها المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماء أو بالاحتلام المذي وسائل رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار هذا المدى الأول يجب منه الغسل وهذا يجب منه الوضوح والأول مختلف في طهارتي مختلف في نجاستي والثاني متفق على نجاستي والودي سائل أبيض رقيق يخرج عقب البول عقب البول لما يطلع البول اخر نقطة منه تلقى لذج كده ده المذيب ما في حاجة اكتر مما يغسل منه لرأس الذكر كما يغسل من البول الهادي ماء ابيض يخرج يعني من الرحم قبل الولادة في سائل يخرج قبل قبل النفاسة قبل الولادة ولادة سائل ابيض لذج يخرج عند. قبل الولادة بقليل ويجب منهما يجب من الوضوء صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه دقيقة يا إخوان في تنبيه في جهات في جهات كثيرة بيجبت تكتب مطويات وده جديد يعني زمان ما بيعرفوا الحياة دي وهذه الكتابة ما عنوانية لأي جهة يعني. ما مكتوب آه المهم الكلام فيه كله فيه نظر قال استحبابه الصلاة في المسائل التي فيها اضرحك بشغال عكس الشريع العلماء الربانيين كمالك والشافعي قالوا بالتحريم او الكراهة الشديدة لا سهم اذا كان البناء او القبر داخل مقصورة المسجد قالوا تحرم الصلاة فيه وتبطل هذا هو المصرح به عند المالكية نقله صاحب المدخل ونقله الشاطبي ونقله الإمام ابن علان الشافعي ونقله جمهورها العلم عن العلم الأربع وإذا كان في السور قال كرهت الصلاة فيه وإن صلى ولم يعلم بها لم تبطل لكن ليس لو أن يصلي هذا الذي أجمع عليه فالعنوان من باب الاستعطاف بدل يكتب عكم الصلاة في المسائل التي بها أضرحة بها قبور قال أضرح يعني استعطف العامة والناس القلوب الرهيفة الزلما تقول القبور لا يجوز القبر في المسجد لا يجوز بناء الأضرح في المسجد أضرح لا يغفر لي اي زلتاب يتوب الله علي وذكر كلام ما يليق بالعلم أبدا وكله هو أكاذيب على الشريعة ما عنده أن يقوم نسأل الله عليه